ك تلابو الشرى وما إذن للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 ورت الله